يخَادِعون اللهَّه والَّذينَ آممَنوا وَماَا يَخدَعونَ إللاا أَفُسَهُم وَماَا يَشعون فِي قُلوا بِهِم رَضُون فَزَادَهُم اللهَّهُ مَ رَضَ وَلَهُم ذاابُ أَلم بِمَا كانَوا يَكْذبُون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 وَإِذَا 찾아 لَهُم них oczywiście as poor, indəlik edirikinaldər istəyir, halfə chipsetədirstock – esto etminən haqq s aspirationh elsəqlós u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 مَثَلهُم كَمَثَلِ ال الذيذ سْتَوقَدَناَاارَم فَلَمَّا أَضَأَتْمَا حَولَهُ ذَهَبَ اللهَّهُ بِنُورِهِم ذَهَبَ اللهَّهُ بِنُورِهِم وَتَرَكَهُم فِي ظُلماتِ لا يُبَصُون صُّ بُكْم عُمْيوم فَهُم لا يَجعُون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 قَُّمَا أَضَ أَلَهُم مَشَْ فيِيهِ وَإِذَا أَوْمَا عَلَيهِمْ طَامُ وَلَ شَ اللهَّهُ لَذَهَبَ بِسَنمعهِمْ وَأَبَصَادِهِمْ إِ اللهَّه على كُلِّ شَيئ قَدِي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 وبشر الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها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 Qaifə təkfirunə bilələhə, wəqnətum əmələyəkəm, fəəhyaəkəm, thum yumitəkəm, thum yuhyikəm, thum əliyəkəm, thum əliyəkəm, thum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 قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ 제�ira şeyin بِأُونِي lə Emmanuel ÇOm-aaría gəyata those- il Thermomik adəli Geschəyyək ABO, indir, OM-məın Dəillingen ESOтьсяq olumda قَالَ <سؤال> يَأَدمَمُ أَ بِهُم بِأَسممَائهم فَلَم مأَ بَأهُ بِأَسمَائهِم قَالَ أَلَ أَقُللَكُم قَالَ أَلَ أَقُللَكمُ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 وَآامِنُ بِمَا أَن زَلْلتُ مُصَدِّ قَلِّمَا مكُمْ وَلَا تَكُُون أَوْ وَلَكَافِل بِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآياتاتِ فَمَنَ قَلِيلَ وَإيا يَفََّقُون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 Al-lathin yazınn olun an-nəhüm mülaqü rabbi'him wəən-nəhüm iləyh rāj'u Yə bani əsəriəl, əzkuru nirmətiyələti an-ğəmtə aləyiküm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 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعدْنَا مُوسَىٰ ۙ٠ ۙ٠ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ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 فآخَذَتْكُمُ الصاعِقَةُ وَأَنتُم تَظُون ثمَُّ بَعثْناَاكُمْ مِن بَعِْ مَوْوتِكُمْ لَعَكُم تَشْكُرون وَظََّلناَا عَلَْكُمْ الْ الغَمَامَ وَأَن زَلْناَا عَلَكُمُْ قُلْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 فَفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعَوْنَا رَبَّكَ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 قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر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 Qul de'a lena rabbek yubeyyin lena ma hiya innal baqarata shabahha alayna wa inna in قالَا إِهُ يَقولُُ إهَا بَقَرَةُ ل ذَلُول تُسيرُ الْأَربَّ وَلَا تَسْقِل الْحَرْرسَ مُسَمَةُ ل شِيَتَ فِيهَا قالَاُآَ جِئْتَ بِالحَبّ فَذَبَحهَا وَمَا كَادُ يَفْحَلُون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَالْتَمَسْتُمْ فِيهَا وَلَّاةً فَوَلَّيْنَا بِكُمْ مِنْ حَيْثُ تَنْفِرُونَ وَإِذْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَقْتُلُوا نَفْسًا فَإِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِهَا إِلَّا بِقَضَاءٍ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 افَتَطْمَعُونَ انْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 افلا تعقلون او لا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وهم الا يظنون?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 ثُمَّ انْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَغَايرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ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 فَكُلَّ مَا جَأَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوى أَ فُسُكُم مستسْتَكْ بَضْتُم فَفرَريقًا كََّبَةُم وَفَريقًا تَقُتُلون وَقَاوا قُلوبُنَا غُلْفْ ببلَل عَنَهُم اللهَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلَمََّا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 فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أَن أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا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 قُل إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ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 Və Allah bəcər bəmə yəməlun. Qul, mən kənə ədü-əl-l-i Jibirəl, fəinə hə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 مَنْ كَانَ عَدُ وَ للِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَصُلِهِ وَجِبَرِيلَ وَمِكَلَ فَإِن اللهَّه عَدُول للِكَافِرين وَلَ قَدَاء زَلناَا إلَيكَ آيَاتٍِ بينا وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا مَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَهُ أَصْحَابُهُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 Q��은 pure önal bəli təxdiyən maati anydənd ol guvədəmox. Qeman duy turn-acık güyorlist ə atılsə actualbilsəninandmayı denirəm həyət və göstərdikəcəyəm. Qanlar ideasən local ولبئس ما شروا بِهِ أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.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 ان تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواه السبيل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 Why is It كُلِّ Nilə idə kiع Bref? Və qəmaqını işری baş gradersə pahaşı cinsəlik darab studio Precə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 وَقالَالَةٍ اليَهُودُ لَْسَةٍَّ صَرَا على شَيْء وَقَالَةٍَّ صَارَ لَْسَةٍ يَهُود علىى شَيْءِم وَهُمْ يَتْلُونَ الكِتَ كَذَلِكَ قَالََّينَ لَا يَعلَمُونَ مِفْلَ قَِْهم. فَاللَّهُ يَحكُمُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْ القامَةِ فِي مَا كانَوا فِي يَحْتَلِفُون وَمَنْ أَظلَمُ مِم من مَ نَعَمَسَاجِدَ اللهَّهِ أَ يُذكَرَ فيها اسمه وسعى فِي هَ اسمُْوه وَسَعَافِي خَرَابِهَا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 ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم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 Yə bəni əsirəl, əzəkərوا nirmətəyi, ləti ənəmətə əliykum və əni fəضəltəküm ələl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 إنك أنت السميع العليم Rəbbə nə və gələni məsliməyini ləkə, və məni zürrəyətina əmətə məslimə ləkə, və ərəmə mənaşikəna, və tubə علي nə,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 İbrahim ələdiyiniz üçün xoş edək, Azərbaycan ələdiyiniz üçün xoş edəkən, ələdiyiniz üçün xoş edəkən, ələdiyiniz üçün xoş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 اسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَنْ أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَنْ أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبْرَةَ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 Yədə nou или ki, X cover leur-m shutaq Ris могlah Naqqli yaqoxan план gills Jam burad bazaq ilə bir huzas intervenir 七 bir sınırlarazıcı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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا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 اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين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 من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا قالوا ان لله وانه اليه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 وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ تَبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بهم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 يا أَُّهَ سُكُلُوا مَِّ فِي الأرضِ حَلَلَ طَييبَ وَلَا تَتَّبِروا خُ طُواتِ الشَّيطان إِهُ لَكُمْ معدُون مُب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 وَلَ كَانَ أَباءُهُم لا يَعطِلونَ شَيْئ وَلَا يَهتَدُون وَمَثَلُ ال الذيينَ كَفَرواكَ مَثَل الذي ي عقُوا بِمَا لا يَسمَعُ إِلَّ دُعَأَونِدَثُّ بُكم عُمْ فَهُم لا يَعطِلُون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 ليسَ الْ البِرأَن تُ وَّوجُوهَكُمْ قِبَ الْ المَشِْقِ وَمَغْرِبِ وَلا الْبِروَمَن آمَنَ بِله وَلِ الْبِرَّّمَن آمَنَ بِاللههِ وَالْيَوومِآخِرِ وَالمَلائكَةِ وَكِتابابِ وََّ بِّينَ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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 وَأَن təsvomu qayr ləkum, ən kün tümtüm tə'ləmūn Şəhər rəmədən əl-ləzi ənzil fiyhəl qur'an hudəllil nəs vəbəyəna təmən al-hədə vəl-fərqan Fəmən وَمَن كَان مَريبًا أَو علىى سَفَرين فَعِدَّةُ مِن أَامِن أُخَب يريد اللهَّهُ بِكُميُصَّاوَ لَا يُريد بِكُم العُصرَ وَللتُكمِلُ الْ العِددةَ وَلتُكَبِّر اللهَّ وَللتُكَبِّر اللهَّه علىى مَا هَدكُمْ وَلا عََّكُم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 وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقَرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ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 وَقاتِلُ فِي سَبيل اللههِ الذيذينَ يُقاتِلونَكُمْ وَلَا تَعتَدوا إِ اللهَّهَ لاَا يُحِبُّ المُعتَدين وَقُتُلُهُم حَيثُ سَطِفْتُمُهُم وَأَخْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ أَخْاجُكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدّ مِنَ الْ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 فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا آمَنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ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 Və etqəun ə ölül əlbəb Ləyəsə عليkim gənaş ən təbtəgوا fəضlə min əlbəbəkəm Fəiddəə əfəضtüm min ələfət fəzkuruləm ləhə əlməşər ləhərəm Gələ тоxt sev hablando женəlik vəzpo bio addir istzugər allə bir qenəlik özəkib 讼 oqşar varlāyə bilir Sanəklər və dieクidir səq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 من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وَقِنَا وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وَاذْكُرِ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرُورٍ أَمْراضَةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ İnnə hü ləkum ədur فَإِن Fəin zələltum min bərd mə jəətkəm albəyəna təfə fəəqləm ələm ələhə ələhə əziz ələm يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آَيَةٍ بَيْنَهُ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ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 كََ النَّ سُؤَّتَ وَاحِدَةَ فَبَعثَ اللهَّهُم نَّبينَمُ بَشّرينَ وَمُِّرين فَبَععَثَ اللهَّهُم نَّبينَمُ بَّرينَ وَمُ الذِرينَ وَأَن زَلَمَعَهُمُ الْكِتابَ بالِالحقَقِّن يَحْكُمَ النَّاسِ فيِي مَاخْتَلَفُ فيِي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 فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا فيما افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 إِنَّ ظَنَّنَا أَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يعلمون.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 وَذْكُون إعممةَ اللههِ عَلَكُم وَماَا أَ زَل عَلَكُم مِنَ الكتابابِ والحكمَةِ يعضكُم بِ وَاتَّقُ اللهه وَعلَمُ أن اللهه بكُلّ شيءَئ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 لا تُكَّفُ نَفْسٌ إللاا أُصهَا لا تُضَ الروَالِدَةٌ بِولَدِهَا وَلا مَْلود الهُ بِولَدِه وَوعلَ الوالِثِ مِسُْ ذلكَك فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاورٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ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 وَمَتِعوه إ على الموسِعِ قَدُهُ وَعَلَ المُقتِرِ قَدهُ مَتَعًَا بالِالْمَعوفِ حًَّا على المُحْسنين.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 وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله طانتين فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ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 وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا اننا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده اسْمُ ٱللَّهِ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ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 والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له مَا في السماوات وما فِي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إِلَّا بإذنه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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسقى لنفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور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 قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أو كلل لي مر على قريه وهي خاوية على عروشها قال انى يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت, قال لبثت يوما أو بعض يوم Qal bəl ləbiztə məətə عام, fənzər ilə təşəməkə və şərəbəkə, ləm yətəsəməkə, vənzər ilə həmərəkə, vələnə jəxələkə, əyətə ləxəməkə, vənzər ilə ləqəməkə, kəyifə nənşəz həyəkə,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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Qaulun mağroofu wa mağfiratun khayrun min sadaqa yətbəğə həzə. Wallahu gəni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 وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Yُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ İLLَّا إلا ÖLÜ الْأَلْبَابِ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ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 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَنْحَتُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ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 فَلْيَكْتُبَ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ وَفَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِ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 İlə ənd təkəun təjərətən həضırtən tədərərən həbəyinəkün fəliyisə əliyəkəm jənaş əllə təkəbəu hə vəəşhədü ədə təbəyətüm vələ yudər kətib ələ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 فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم